وَندَدناَا لك الكَرَةَ عَلَهم وَددنكم بأَوالِ وَبَنين وَددناكم بأَوالِ وَبَنينَ وَجَعلناكم ثََ في إن أحسَُم أَحْسَُم بأَفُسِكم وَإِن سَأثُم فَلََا فإذا لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ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 بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية هَارِمٌ مَبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ كِتَابًا الْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ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 ومن يراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلن 129. لا أكبر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 110. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا 111. وقضى ربك ألا كَلْكِبَر احَدُهُمَا او كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنَّ مَن تَعَنَّضَ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا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 119. وإنكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا 110. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 119. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 110. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 مَكْبُوكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسِحَاءَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 يسبِحُ لَ السمواتُ السَّذر وَالْأَرضُ وَمَن فيِيه وَإِن شَيٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بحَمْدهِ وَ وَِ لا تَفَعونَ تَسْمحَهُمْ إِهُ كَانَ حَليمًا غَفُور.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 نَحْنُ أعلم بِمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظَّالِمُونَ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فَلَا يستطيعون سبيلا وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكْفُرْ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلِ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالْثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا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 وربك عالم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا النبيين على بعض واتينا داوود زبورا قل ادعوا الذين تزعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يا يتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية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 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَيَنْجُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمَنْ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غنورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 أَمْ أمَةُمأَ أن يُعيدَكُمْ فِيهِ تَوَةً أُخْرى فَيُرُسن عَلَْكُمْ قاصِفَ فَيُرسِن عَلَْكُمْ قاصِفًا مِنَ الْميحِ فَيُغرِقَكُمْ بماَا كَفَْتُم ثمَُّ لا تَجدواثَُّ لا تَجدُ لَكُمْ عَلَْنَ بِهِ تَبِعَ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في وَالْبَحْرِ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينهم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 ورحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا امن على الانسان اعرض وانا بجانبه واذا مسه الشر كان يؤسى قل كل, كل يعمل على شاكلته فَرَبِّكُمُ الْعَالِمِ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُنْتُمْ بِمُعْطِينَهُ وَلَا قَوْمِي بِمُعْطِيهِ وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِعِلْمٍ ۖ فَاسْأَلُوا الَّذِينَ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 ان كنت قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا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 119. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 110. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم